الرَّاءُ استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجعَ أرَأيْتَ الَّذِينَ هَ عَبْدًا إِذَا أَصَلَّ أرَأيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أرَأيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب